يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذريله من قبلكم عللكم تتقون الذي جعل لكم الارض فرشا و وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة وشهداءكم من دون الله كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوا الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا تجري من بحث هذه الأنهار كلما رزقوا منها من خبرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وكتوبه متشابها ولهم فيها أسواج مطهرة وهم أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ماء الله به يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكرون من الله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يريدكم ثم يحييكم ثم إليه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماء وهو بكل شيء عليم